مريض بيتمشى عليه حاجه كلينيكال لكن يبان عليه في اي سي سي عليه في اي سي سي ان البي اور بس يبقى الفيرس ديجنيت هارت بلوك يا اولاد هو اي سي سي وليس كلينيكال بلوك يبقى عليه العالي مش ايه بيش طب ايه القيمة اللي انا اخدها فرد انا بعمل يستشيه واحد وليل عنده فلس بجريه هرده. والله هحاول ادور على سبب. احاول ان انا اتجنب بعض الادويه اللي ممكن تزول اليه بلوك. زي مثلا النيش تالس البرامجين كانت بتشغل بلوكر زي على سبيل المثال البيبي بلوكر بس هندي اول نوع من نهار اللوكر وده بدا في سي شي هنشوفه خيلها وده اللي فيه ارنب بل طويله طويله طويله طويله هو سكن في جريد سويس في جريس. اللي هو ايه ده بالبلدي، البلدين كمان في البلدين الميتريام مثلا 80 ميلترز وهيعدي بينهم في سبعين في هيعدي بينهم 70 سبعين يعني في هيعدي وفي مش هيعدي تمام في في ما عندك منه نوعين موبا ستايل 1 و موبا تو، 2 هذه الأنواع اكتبع طائرس منظر الى ميسيشن عشان تفهم هذا ميسيشن عن الاريزم اللي جديد في ميسيشن طيب بص هادو في حالة بص لايه أنا عندي دلوقتي خلي بالك أنا عندي تمانين فص ديقولنا اللي مثلا سيتي ناس فأنا عادي ما ليش حق فيبي في لحظة بيحصل يا دكتور تلاقي كذا الفص ورا بعض بييجي كذا الفص بعض في اليد ما يعرفوش للفند يعني بص إيبريم بام! ما بام! ما عددش بام! معدلش. راجل فين راجل فيني بقى مفيش حاجة نازلة راجل عنده هنا أسستني روح مازل الارض مظمع ليه؟ سينكوه خلاص! لو جت هل بقص بعد كده عدت عدت يروح ايه؟ قال نفاية مرة تانية بعد ما يشفى الموضوع خلص قالك فا هنا السكن يجري بلوك بيعمل حركه وحشه اسمها ادم الستوكا الدايبه انا دلوقتي ايه ايه ايه ادم الستوكا الدايبه هي نوع من اللي اسس توقف المنتج نتيجه حاجه ميته ليه الناس يكون عنده كومبيوتر ارض لوب برا وكلك يا شباب انه ان كومبليت هارت بلوك مين الفينتريك شغال باليدي وبالدريفر ريس ووضع ان الاي دي في كاريس فيه ايه بعيبه اللي هو مريزيتون وممكن سبونتينوس في يبقى ريس ويوقف لو الاي دي في دي كاريس وقف يبقى انا جاني اسنسي يعني الفينتريكل ما بيشتغلش او حاجه تانيه في الاخر لو ربنا اراد ان هو يرجع يشتغل اوت فتتي الالدم ستوك هنا هنشوفها ان شاء الله فيه. و و في اس جي وهوريك هبص الاقي البلس في ليتريه ما بتعديش للدن كمان ان بلس ما بتعديش للدن الرابعه بتعديش الكالتركن انه ده الفلتر بص كده نظرت هنا يا جماعه اللي فوق طبعا البيت في الواقع بقى فوق مين الراجل هنا طلع بصراحه تمام هيحصل حاجه من الاثنين زي هنشوف يا اما ترجع تعدي يبقى كده فاء او الانبكس ما تعدليش طب لو ما خالص يحصل ايه مفروض الايديو بيتيورزم يشتغل ما الآن ما اشتغلش ما اشتغلش ما اشتغلش ما بلوك ما اشتغلش بلوك اشتغلش لفوش اشتغلش لازم اشتغلش لازم اشتغلش ما اشتغلش ما اشتغلش ما اشتغلش ما اشتغلش ما اشتغلش ما اشتغلش ما اشتغلش ما اشتغلش ما اشتغلش ما اشتغلش ما سير ديجري اوف بلوك اللي هو ديجيتال كومبلي ها يعني صوت يعني على فكره العلم بوكس بيرس ديجري بلوك سائل ديجري اوف بلوك وحياسه العيان ممكن يشتكيش تكشف عليه ما بس خلي بالك عشان كده دايما اقولك كده يبقى في قول مقصور وانا قلته قبل كده ان السينكول لازم افكر في القلب يوصل في السيستم الراجل اللي عليه ده فاهم ورجع تاني السؤال اللي اغم عليه ليه في ناس بقى هو بيبقى حاسه ان الدكتور يبقى موجود في الاحذى ويفوض الراجل هو اللي يشوف ده ده ممكن اسالك دكتور الصعيد هو عليه علي اللي هنا هو فين الدكتور علي اللي مش عاوز حد لو مش عايز هو ده رمضان ده هو ايه بي ام اس 220 لا والبص ان ديستيك يعني ده بي اي او عايز يعمل من ستشيه وهعمل انتر مش هسيبه يطلع عنده بقى كوابيس اروح حطه في سيكر ja, ik heb hier in het in het dag, in de in de dag, in de in On en de het is ook niet netjes, maar het is gewoon. We willen de kamer opdoen maar. We houden en ik kan me niet dat collega, de kleine persoon van de DOM, de ICG, de persoon van عدية بالنسيس والمسوين هتخير بإنه خصوصاً المرض ده نسيس قوي بص ساعد يحصل معاه معاه كمان ايه ده ايه ده انا عندي ايه ده يعني ايه رب عميز لنفرس يا حبيبي في الهد عدي بقى عدي عد مرة أحب مرة أحب. مرة, أحب. مرة أحب. هو ده تقسوان بنا هيداً مرض زي مريد واحلم على كلمة سناء short B R N يعني احنا if half long long B R N the تمثل and the value we conduction time الكلام ده إن شاء الله في الأول هي short PR ده حتى تقدر نسيء شور B R N بالداخل فيت وان ما فيش قول ده حاجه مهمه ادي له دواء قصدها حبيبي ميثان كمان والبارافانين بيعملوا ايه بلوك يمنع الانفكس تعدي من الاكسسوار المصور يبقى يمنع ايه بقى علب على الدواء اسمه ايه الدواء ان ان يضرو يوضع في الإن بوكسيس بتاع الهيه في الأكسيس بس هل يضعوننا الزكر في المنطيق للتكار هي المنطيق الدين و وذكر في الاكسرا ستول الاكسرا ستول لما تتنجرس و هنا المنطيق المنطيق الاجتماع الامن تعال بها دلوقتي ببقى يخشوا بالأساطر بأسطابة يخرج منها ليزر او يعني نقول عجيه مش يعني ايه ريديو فريقوانس أشعال حراري وتحجاج على تكسيس الوصويري محطنة بلتاني يعني ديه لان شهر جامل قول مش مجرد أصدره الحواس، عدال شبيهة لا لو في فوكس كمان فوكس اللي وانعرفت مكامها او مكانها لنما ويتم حتى قديلة شوك باتزايد كي حاجة سمع في سيكس طائمة صنو كما <Tit> Het is een stiek signaas onder de rug. Het is een stiek signaas. Het is een stiek signaas. Het is een stiek signaas. Het is een stiek signaas. Het is een stiek Het is ما بعينه انتريت بلوك او ممكن يحصل زي ما نقول سانجيتو اللي جاي ده سوري ساينس هيربس طوري بس ساعات ما بلوك يعني الانبس اللي خارجه من مش عارفه توصل لليديه عباره عن حاجه جديده جدا المهم انا المره بص شد الاش ده دي عمل الورلول انا بسطوك يعني ممكن فرق قاعد كده راجل بس براجل كبير على فرق فكان يصير النوت ده الديجنرات شو حصدين الديجنراتشن حصد فيها سكينيا فتلاقيه مرحة طفوفتها كده وراح الراجل ايه مالوكو طبق او بعدين مطلع عاد موسيق فاينة الصندوق وخلاص يباده بردو بردو بسنيكر بسنيكر بردو Second degree, half low. Third degree, half low. Six times so low. Why is it that I'm six How? I'm not going to say I'm not going to say that. to is ik heb het niet gekeurd. Ik heb het gekeurd. Ik heb het gekeurd. Ik heb Dat gekeurd. Ik heb het gekeurd. Ik heb het gekeurd. Ik heb het gekeurd. 1. heb het gekeurd. Ik heb het gekeurd. Ik heb het gekeurd. Ik heb het gekeurd. النوع الثالث ده اسمه فيجيانين الفيجيانين ده اللي الضغوط بينه سيت كان يستخدم في حالات المشكله الفاي ريليشن اللي هي البيروكسيد الفناء كان يمنع الاده يمنع الاده بشكل زين ده الدواء الثاني يعني dat klas 1, klas 2, is class de wapen betaalden. Klas 3, de wapen, en Class klas, 4, de wapen. Hoe diegene? Kijk eens aan. De wapen, kusin, barbadier, apen, barbadier. Nee, عن كل دواء نمسك اول دواء ايه عن لوكو في الجلسه بتشغل الوالده برسمين بوس يا ولاد برسمين افضل استخدام له هو بعض السيستا الايتريا التكيكه لانه هو رائع في انه يعمل انجيبيشن للفوكس اللي في الايتريا ويعمل ايدك لوك maar om daarop te nemen je kan over open choice die jullie die met de neem ik aankele tegen die jullie met de of precies met iedereen dat kan meer over open choice je kan bijeen nemen dat je niet die jullie de neem ik het niet en om هل ايه عشان ايه؟ منطريك للتاكي كاردية بايت انفوشن ايه دولت انا مالي؟ انا مالي تخموها في دواس في ميدوين ده انتي يبلغي ده يستغل في منطريك للتاكي كاردية لوليها ديشتاني يعني قلت لو فيه منطريك للتاكي zeer digitale systeem op het schouwspel dan echt een keer leen doen. wat is dat voor systeem? de global. en bij de global heb ik ontdekt dat ik heb het dat ولكن يجب ان يكون هناك اجراءات للتعلم لها والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم رائع في والتعلم والتعلم إنه هو إنه يبيده يراغير للإيدرات الصغير بس كان فيه حاجه كنا كده كنا خدناها زمان في الكباسمية وكانت تحصلونا منها في الفارض كانت قولة كعيد الكينيجين إنه هو له أطلوبين لايت أكشن فكان بإنهانس كونداكشن فكانوا قبل إن إيدوا الكينيجين تصبرز الإيدرات الصغير في الإيدرات المريض دي الشتالس الدولة عشان يعمل دي سي ثم بيستخرج بقى السايز من الجين بعد الجي دي ان كل الهام عنه اقعد بس الهام والضروب ده يطلب لاه في المالات محدده خلي ik heb die stroom lekt door de die zitten op. de hebben. En je hebt geen de We gaan nu. We hebben een stroom. de We hebben een stroom. Het is een stroom. Het is een stroom. is een stroom. een is ومذلك ما في أورجانيك هارتنزيز أغسط الوقت مش شرط أن يكون هناك أورجانيك هارتنزيز حيث إذا ما فيش أورجانيك هارتنزيز يقوله ما تنموش مش مستهل لك كما هو لابد من أخذه منبتوين التاكس أو من تريكا أغسط دي مهمة وسيما قلنا ذا هو كمان فنين بولف ما تقول بولف مولف قد ينسوا معهم بس بلدوز باية اشتازة بس اعرف قديده هو الموسك سو، يدين بيبني مو اول يوم يديني مثلا تطبعت الراسك او اتبعشين ساعة ثم ميتين قوص لقد يبقى برسولة قوصة الامور دي ممكن تدير كورس بين الاحمايه انا عايزين عندك يوم كده على عباره الشموله الصدره طيب ما عايزين بقى طلب بقى اسم الدواء رودا الى رودس ورك is de stoel onderhoud, onderhoud. Voor die hebbes hebben, hebben de korien die mosen. Die beginnen kinden korien die mosen, die زمينيشا ببسلت لام لازم حبسك على الفراسة واحد فيه بابا خلاص هو نشي على الدواء ده وصراحة هو دواء مني كان طريق طب بعدين بقى على ابو عينه بقى فرقين كل ستة شهور مرين كل تلات سلت لام فيه كورنال دي بوزل ومؤمن بالدواء ما تخافش عليه جاعتين يعني عيوني What's uh, was looking for the gold balloon. The gold balloon is the same as we have balloon. The gold balloon the same ايه هو كده هو السايدس او هايبر سايدس حتى الاسبوع تمام في بقى دواء بعد كده هو مين ادونيسين الادونيسين ده ايه ده اللي هو التيت لحاله بيروكسيد 2 ايه تريد؟ تفكار؟ قلت عليه انيس يعني ايه عيب من المنظمين؟ ايه ايه من المنظمين؟ قلت ايه ايه اترافيك وهيعمل ايبوتين مشان بقولنا كيسي شوف؟ هبيعملش الحاجة؟ دي نزيم؟ مش فوقها ايه كلام ده بخوا عن ايه نزيم احسن ديه كتير؟ مش Yeah. او الكنتر طب ايه بتاع الترانزنت سنيكر او الكنتر في السنيكر في ايه بص الريفيرسبل كومبليت هارت لوكل يعني انت الريفيرسبل ده اللي عامله مؤقت قولوا ابدا ده في الايه في هارت لوب لوجيك انا ايه بتاع سيبه... المره ديجيتال سيستم ومساعد للفيز ثيبرابي فور لو دي جهاز صغير قاموس كده خارجي ويوصلوه بالعيان ويفضل قاعد في المستشفى مع كام يوم لحد ما يشداد ازاي يروح لحاله لكن البيس ميكر كلها بقى هي تتركب بقى او محلو. طبعا طبع البيس ميكر كان يقول كانت يسابت في الحصريت بالدحل يعني اخلو مسأ البيس ميكر القلب أس بيس هو ثمانين طبعه يوضضع الشفاء الثمانين أبتا البيس هو الثمانين جريد ثمانين ناري يعني هو الثمانين مش وحش واحد كده راح بعد صقر عمله فانكشن خلوه باثيك لحدكم بسرعه يعني ممكن انا اعليه مثلا لو عارف ان في واحد كده تمام لو حاجه زي مثلا كده لو تعشت منه كده او كده برضو العكس بقى يعني دايما اتخيلتها في يوم فعلا اتخيل انا سبراكش ميسكا روماني والبقى كده فهم ازاي هو شغال علشان سبعين دلوقتي طبعا ممكن عجيب طبعا راجل عوائل في وقت بقى بيحكي سنه عليا وبتاع فهم سنه عليها ونزلوا من زمان عاودعك كاني متخش في الدرجه دي بس في القدم انت عارف خطا فيك يا الشعب الناس بتغيري لا خلاص وبتاع ناس ناس بتتواضع ازاي بيطلع لوحده بقى قريبه دي فقلت له تصلب مجرد بص يا قطه انت مجرد بس اتحركت اللي العضلات كده عشان هيتحرك كده ايه بيحس بالحركه لا يفهم طب يعني لو انت طلعت تجري البينا ستيم نفسه بيزيد زيادة زياده البينا ستيم خليه استيليوديا. يعني تكر. لو لو ده بيسخن يعني ببلش يعني تكر. بيحس بالاي بوكس الخاص بالبص اللي منكم يعني حاجه حلوه طبعا بقى ليه مصنع بقى صغير بس يا دكتور بص مش عايز ولا ما بعرفش في ناس كبار في البلد بتديني بس كانوا بيعملوا ضب برامج في ناس جديده في الكيلو ايه عشي تباك المسل وعن الناس بروك واسه انا ان انت مجابشة ومشت العفلان وطلقه انت موناس كميديو قص انت موطلقه ديب الناس وطلقه ديب الناس الارض انت روح عم ik ga er even in. Ik ga er Je in. Ik ga er even in. Ik ga er even so, so, in. Ik لما يؤقى في أطني النفس كمان عال جداً في يؤقى ايه؟ تاكي العدس ممكن احسن ممكن نفس يتوقف بس الهارة ينبت وانا جالي حطوا على الهارة لكن هنا القلب هو اللي يجمع طب القلب ايه؟ النفس يؤقى لما هي موت طب ايه انواع الكاملة في اول نوع انواع من Trigger Fibrillation ايه الف؟ ليه مش مشكلة ايه ايه الف؟ اليترين وقالونا زمان اليترين Reservoir هو ما مش contraction ده معين في بعضه 5 سعين لكن لو حصل في ديئة في خلاص العين كده البنت في كأنه ما بينبطش خلاص ما فيش اي بام الادا بينا ستابل أليس بصدت الناس فهمة ليه في ناس فهمينة الأليس ده اللي احنا نشوفه في الاي سيو في الأفلام لا فيس جين ده أحد أنواع على رسل. لكن في بريكلة فايفريليشن القلب بيه كهرباء وبيتحرك بس مكيش فنك وتلاقي ان في بريكلة مش فلاك هنشوف منظر فايفريليشن من في رأس القلب قولت بي بي إف يعني هنا فيك, فيك اخراجة في الألب والألب شغال بس عمليت رياش عالواقين وما ليش بيش تكتن وبيت مدريك بنا ومدريك شنو طب ايه ليحضن بيه إتراجيني هاي بوكاليدي هارت بيستراجشن هارت يعني ايه يعني كونشين هارت روماتيك هارت الناس اللي موت الزاق كمانيو قادر ما قادر الكار... لو الكهرباء الكهرباء اثنين ايه, <تصفيق> الليكتو... مش إيه الكار... ممكن الكار... فرف دي عبو؟ عبو؟ طب ايه ايه ايه ايه ايه مش ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه مش, مش لاتني بتعرف كانت شوية مش لاتني يعني قولت تبني ديني في البطرة انا احبط جوع في كهرارة جميلة انا طبعا انا انا ايه واحد ik heb een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een een beetje een beetje die beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje يطلع او يخش الكرية الكرية بتاع. بعد الروح عبود. في الكورونا الكيره خش يطلع ايه تخش موت عند الباب يشوفه بيهدده كده كورونا الكيره دول ويحطوه تحت بعدين يروح جاي مره واحده بيضربوا طيب ليش اقول ان الهدف في كورونا الكيره هي ضمانه تسمع صوت على طول الله ان الله ده معروف هيروح على قول الحكيمه روح جايه هو جنبه انيس الشغل روح انتا واحد من روح مديره تانيه بتانيه اه مره ساعات مانبقاش اللي حضرتك مشيتينوا ايه ادري من في مره عيان حصل مره الصراحه مع جاوي اتكلموا على العيان ده عيان, عيان فين <تصفيق> انا لا عشرين، كم لاك الحمد لله لاك كم لاك كم لاك كم لاك كم لاك كم لاك كم لاك جاي لاك كم لاك كم لاك كم لاك كده زي كم لاك كم لاك كم لاك مع اصحابه كم او كم لاك كم لاك كان لاك كم لاك كم لاك كم لاك كم لاك كم لاك طبعا احنا اصلاح ده مش شغال وكده دوبك لسه لسه طالع اهو هو كان اسمه مصطفى ذكروا مصطفى ذكرتوا والله طالعين اخير واحده لسه راجع العيال لحقوا قلت مصطفى وقف عليه ده نزلنا قعدت ام عليه ايه روحنا جبنا بقى ايه قاعده نعمل كفر المساج والكلام اللي انتوا عارفينه ده موسيقى عربوا محيوه و بعد الشاب ببنه كده اي جدا هده امبول هدلنانين اناس كانوا موسى فهدوا بيدوا مكار ديهم هو طبعا مهد ونا راحو المبين مون بس لازم حالينهم الى الوحي نحن كل اختار ماشي اناسه فقط اختار وما جماعة ماشي مش مش شغل اناسه كل اختار ببن من أعين حدو Edion حدو20 حتى في الدεί <سؤال> kab كده خرار الكريبة <سؤال> صحروا طعبين رحما بمن أدئו�皆さん حلن الراق <سؤال> عليك تد اش نفيد أفوا عين من ي dime و деревن ارتقط مين أن كلها مين كده سبعد نظرك He okay. had يعني خلاص مفيش كهربا وحال وخالص ما بيجيش خالص هنا في اليات اللي هو دائما احنا يعني الاخلاق ودا مش هو لكن مفيش مره اللي في فيه ده ممكن يشرح موضوع في خلصت ليه اسمه اللي خدوه يا السحري البندقين تفوقوش كهرباء، اللي ييجي فلات لاين، القلب لا يموت البندق، أما في بريلاش، البندق اللي في كهرباء، واللي مش فلان، بس البندق بترعش وبتاني ما فيش، ما فيش، بام، إلكترو ميكانيكال بس فيش، إكرجان القلب متكتف بس الكهرباء موجوده الكهرباء موجود بس القلب يا اخويا متكتف مش عارف يتفاقص مش عارف زي مين كده زي ما بقى واحد راجل جسمه يعني ضخم جدا فبيتخانق مع واحد وغيرها انا مش مشط منظر واحد بطل واحد في وطبعا هو اللي يعني جمال لا لا كده بس ايه عيال ايه يعني انا عينك على بيتك حاجات ما تشوفهاش والله يعني الساعه والراحه مطرح جاي وادي ايه خين بس هنا سواجة رحها قدوض هارض جدا ورح تقع مانا تقعو تعدديها شوية جدا افضل طبق طب هو دلوقتي هول الوقتي مش عارف في بس الروح فيه هنا اللي هار وروح فيه راسل القلب الطبيعي راسل القلب طبيعي يعني راسل القلب طوض بي بي و في كومبلكس كل حاجه بس انا مش عارف ايه يعني شو زي مين يا لان بي قالوا دي فيجنس ويز ده ولا دي ايه طب القلب فكر ارى على حد وراسمه قال بحاله بس ما لوش مش عارف مين و صورك مين و صورك مش بيرضى طفش كارير ده بينط من كله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 واعنا <تصفيق> في فنتر كده ايه باس فنتر خبان الحمر اللي قدامي ده فتقوص رايب فنتر كده عمال وص عمال في روحي مش قادر مش قادر بيه وص عمالي بالله فإذا حصل سيرجريشن ويلة اه ده اه ده اه ده هلين تعمل ده بده حلو ايه العلاج الدور. لو تنقنان يبقى مات بحط الحاجات اللي مش عارف اكلم بيها دامبان يبقى تاب ضميمه صوره وعلاج هو علاج السبب انا عايز واحد يقول لي بسرعه هو بس الضمانه كويس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 النقار بيك انفرش ايه؟ ايه يعني انت القلب دلوقتي يا دكتور ما مثال الازيز هاو لو واحد خلال سكينة في قلبه ما سكينة في قلبه في ناس داخل السكينة تخش في كده كويس وتخلال الهوط الشباب لسه ما الراجل الرواق اعمل ايه تسيب شي ساعيدي السكينة في برس القلبه انت السكينه طبعك انا ما اوش دي ازاي انا انا اخلي الخريط المعمريات ده في النار جانسي انت تلاقي نفسك يعني مختلف مش بقى حالي جاعه ده هو كده لما يخش يبقى مجالد الجيش يعني كاشش لما بتقوم احنا سمعت يقولك لا لما في حرب ده بص نفسك بقى الناس ابيعنا سمعت داخل اللي مستيجي فتا مستيجي فتا مستيجي فتا مستيجي مش نظام بقى مستيجي فتا مستيجي فالعيان هتراجع على قد من خالص كده وترفع علمان تقول لازم تخلي غفتهم فتا اكستانشن عشان تقوله سترينت لاين اللي هو مستيجي ماوس و ماوس بس ماوس و ماوس صعب طبعا يعني ايه العيال انا بدي اعرف حطه بوق المايلي معليش بس يعني ايه حط حد شاشه او قماشه او عارف يعطو حاجه اصبح كيف البيت النيل لو مسلمه لو مسلمه لو مسلمه لو مسلمه بس انتبهت اه ممكن بقى ايه ممكن انتي شيرتي لو خفيف تبقى يعني على الفكره اللي كذا وحده مع بعض يعني مش هقول اوبر انا كده وزودوا اعمل كده وخدمتها بعد ساعه يخشوا عليه يجيبوا كمان والعيب مش الكمبلكس بتاع بتاع ايه عيال جنب الراجل لو اريست العيال جنب النص التاني ده هو ده بس بس المهم ازاي كمان ده ما يوضحش س حاجه الراجل ساعه السياره يعني هو ساعه الريجنس وبيقدر ينترس فالاخر بقى تاني علي يعمل ايه وماوس وماوس بقى مش عامل بيرويا هو بالظبط مش عامل اكستنشن حلو اللي بينفخه في المريض بيخش على سطومه ومرجع خلي صوره ميله اكس بان مره واحده ايه راح الميت مستدوش حبؤه no no lo sé الزمان. يعني الاسم هو عمل الكتاب بتاعه كان اسم عمل من ثلاث سنين عمل كتاب سيكادي وسناتها الحقيقة وهم قالوا احنا اول مرة هنعمل كتاب سيكادي بس محيلة للقص اول مرة هنعمل كتاب ايه نسيكادي فقدم قرص يا جماعة انا مش هكالي مخالص لحد ما تعملوا كتاب يعني انا هدول زماني خلاص استنى ولما الكتاب ينزل انا خلاص اشرح منه للطلبه ورحمه انا قلت وجينا الكتاب نزل قبل مره عشره نزل الكتاب حوالي مئتين وعشرين سنه طبعا العيال انا كان خالص ايه ده انا ايه انا رحت جاب الكتاب وصعب رحت عملله ملخص واحد عمليت بتاعي طبعا اللي بتاعي في المترجمة انت هذكر تريبا 60% يعني. مش تقولي بك انت مطلق ايه انت حاجة بالموهرة طيب اشتنا روايزت عن اخزايت الاسبورتر اللي احنا قلنا من زمان عن اخزايت الهوزيز السؤال يا دول. انت ان يعتبر مرض إذا كان كده ليس له سبب وخلي بالك ان انت لا بسكتوا معانا عشان انا قلقان على ابان وشغال بمستقبل ده ايه إن انت إن شاء الله نورمال انزيمي إذا الانزيمي بتاع وقت الامتحانات ده مفيد لكن عايز اعرف ان انا ازاي اللي هو ايه عندك تو ايه سليمز اوف في خوف او ابريشن كلمه ابريشن دي بالوز اساس ان انا يعني ايه ابريشن يعني انا حاسس ان في حاجة وحشه انا رئيسا انتوا بي سمو ترقب الشروط ترقب يا ترقب بشي ايه؟ حاجة والترقب تقدر انت عشان تتخيل الانسان اللي عنده على زي كتير هو زي سيدنا موسى لما أبوهم قالوا سيدنا موسى لما هو هذا الراجل يخلق من البيه ومشعبين فأبوهم قالوله أخر من أحسنين القوم اللي يعتاملوا بيه واحدين حتنوك فأخرنا منها خائفا يا طارق يا طارق الناشرة خالي طب أولا طارق نتال نبريش نشوف نبريش نعمل مش هو صعب dus beschouwd, no objective goals. Fish 7. De Italiaan is not fish 7. Zeker. Maar in feest secondary autonomic waste station. Echicardium. Tremors. Squinting. In de kiezen is dat een dominee. Fish 7. Maar hier heb je die je kunt يقولك ان الزيت ده لو كان له سبب مرمى يعني سبب ايه سبب يعني ايه الزيت اللي بيجينا كلنا قبل الامتحان ده اسمه مرمى الزيت الذي هو حاجه برودكشن اللي هو شيء مفيد وقالوا لنا يعني انت حتى معيش صاحب زيك بكده انت هتروح مش كده هتروح حسب طب هتعمل ايه النهارده هتروح زيك ده, ده بكرة ده هتبلي بكرة انا مش عالك لسا اروح ليه مش ليه انت حالي شويه شوية بعد الفترة لابن انت كل حركة بحسان وكل يوم بحسان وحسان افسد قطرتك على التحصيل بالفال وبقى البرامج في كتب بتذاكره وشهره وشويه انت قادر انك تخلصه في يومين تلاته ونلعب بناخد بيه في الاخر زي ما ايه؟ كل يوم يومين دول حيلتلك واللي اللي بعده صح وتقعد تقول يااه مين حلوين انا كنت فين او لا يمكن هتقدر تعمل كده دلوقتي دا مش مش اي مشكله يبقى اذا ده نورمال انسايتي لو بيزود التركيز بيزود القلق بعد كده لكو فريشن ده القوه دي في وجهه ده لو بتلاقي واحد عنده قلق زي هل ده نورمال انسايتي يعني له سبب الواحد خلف في الامتحانات شيء طبيعي ولا الواد عنده اهل زيك فعلا مرض زي ما وصفناه خلي بالك ولا عنده اهل زيك تاجر بري 2 هادر سايكاتريك بريس يعني ايه في مرض اسمه وسواس قهري انا اعرفه وسواس قهري ساعات يجي الوسواس يقول لي ايه يقول لي مثلا ايه البحث يعني انا كل ما اشوف ابني كده تاني يجيلي فكره ان انا اقلح حيدو كريم معايا بس يعني كده حبيبي الشركات بتاع كويس من حلاق اهو بيقول يقولي وسمسي بيقول لي أنا حيد أنا انا اقول إن أنا انا بفكر كده انا جننتوا يا ما هعمل كده بس هايبان عليا في البيت ان انا مش شرطه فهنركع كل دايما هلاقي ايه نار وبحب كده صح صح كده الفكره بتقول ان انا بحب طبعا هايبان عليا ان انا مش يبقى عندي اناء زيتي سكن ريتون اوكسسن امباصن اسود في اناء زيتي تاني بقى ببقى حاجات ميجي كاليكوتشي لا ده توكسيك ده كيكو و عليه هو كريم كان بالك هذا الكلام ميجي بقى, بقى, بيبقى بقى, بيبقى ميدي بقى النظريات. فيه نظريات كلها في نظريات يقولك ايه هو راسي ولا انا الزيت وراسي بصراحه ممكن في عائلات كده تخيرهم كده العائلة كلها مموشة فعلا كلهم تغلب في في بيوت كده في بيوت كلها مع من هنا بتغيطهم عالي بسعروا من الجواز المهنبين اموكي تنقصت توقفهم تلك اوهان المكشة اوهان المكشة اصار عالقا في كمان في حاجه اسمها ليز ريسبونس مكتوب على التكبير اسمها دكتور ايه ايه مشه مكتوبه كده ستريدنج اللي هو ايه تهديد ووعيد بالتهديد والوعيد, والوعيد, والوعيد للطفل من الصغر يعني لازم انت حتى ولا كده يواجهنك المياه الصغيره تخوفوش يا إيجرد هو حتنزل لو عملت مصر يعني كده كلمات. يجي الولاي من يعني إيجي ابنك بعد ما يكبر يبعد عشيز مانا يجي يقول لك يوعي فكرت الحاجات انت عملتها معه هو عمي خلس سنين سنين هي عيبت عيبت سنين ولكن دي أيام سعيد مصر وعد الفترة قضيلة تعملت بسرق والحاجات تقول يطلع خايف من الناس اذا كده ابويهم بيعملوا فيا كده طب والغريب بيطلع خايف من المجتمع دي وانا خواتي خواتي يقدر يروح يشتري حاله من السوبر ماركت ده كتريني اللي خايف يقولوا في افلامنا ما برش مش عايز مش هيخوات رونالدو يروح يشتري طبعا. في بابا حاجه مهمه قوي كونفليكت الكونفليكت هو الصراع الصراع اللي هو انت فيه ده انواع من الصراعات ان التعريف في بلدنا صراع انت شوف انت تاريخ التاريخ ساعه الثلثه الاولى لحد النهارده انت في كونفليكت مفيش نظام مفيش تنظيم مفيش تعليم عدل استريس التحالات بتاعتها لا كل حاجه فيها بنتعلم ايضا استنتاعا بالدراسه طيب طب طب احنا دائما كلنا لنا بنتعذب فانت ربنا كرمك ودخلت سنه اولى وحطوا لك ستريس نجاح على الستاني ثاني ستريس او قلق شغال وصلنا خمسه ده كده كويس جدا في ناس ما في كونفليكت ان سي قوي في ناس تخش بقى بعد بتوصل مش عايز اقول يعني السيزر ان قلنا آه آه. لا يعني حساب بس برافو عليك الكونفليكت اللي عليه ان ده عامل مساعد يعني ايه يعني سؤال كلنا كلنا طلبه كلنا عندنا الconflict والاسترس مش معنى الودة اني دا في احد هو قريدي ستصرف دا قولي الموجود بس كانت الدراسة والاسترس مكان كان عامل مش عامل طيب بالوقت العلم دا بيقول لها كل دا كان فارغ يبقى, يبقى تعلم على النظرية الكيميائية كيميائية السيوري بيقول ان الانتزايدي هو الحكبير موضي نور, نور ادريناميل والوبانيه السيادة والجابة اللي هو من الهيليتو يسيئ الناس يولو تراصمتهم كل ايه يعني بالبلدي الكلمة اللي احنا بنقولها اه نقوله ايه يعني نقولها بالبلدي ابدر الكهرباء اللي سيبونا ان عنده الهضاب عنده في داير البص كده ان ده من اخر تصانير كثيره هو هنقول اول حاجه ااا بايدتري اللي هو يا دكتور بالف بالشروط بالخوف والضربة فيه بقى أعراض يا دكتور بتبقى Asomatic Manifestations الجسم نفسه كانت أصل يا دكتور لو أنا عندي أنا بزايك نبص نفسيه Cardiovascular System إحسابه بيه Systolic Hypertension الـ Chest style لا في التكليدات دي الله الصادق إذا لذي تقص الناس حتى أحلى من الداي حويس عقل الناس كذا عقلك إذا لذي ولا من عندنا البين طيارية أحيانا ناطل بين هلا كل دي أعراض قسمانية كذا عبكرة ولا فين عنده كورونا كان زين بعد وعشرين والمعركش وامرني قال معرض ده لو خد علاج او ايه ده ده, ده كفيف جوا نار منطفه ده تعمله في بقى كومبليت فانكشن بتاعها اصلا يعني ايه كومبليت اللي هيش قدرات ذهنيه مش قدرات حسيه لا هو بس الثاني يعادل بعدك أنا بص انت لو عندك نور وما انا تزايد التركيز بتاعك جاء ولا انا جاءك ونصيب يسير مش عادل اخدامك اخدامك اخدامك اخدامك اخدامك لكن ده هنا لا تنظر لا تنظر مش قادر يعمل يقول انت عنده بصوش الاخر حاجة طيب بصونادي كل الكورونا بينهارات والستريس ده بقوه مش شوي يبقى في اعراض نفسيه وفيه اعراض جسمانيه واعراض ذهنيه وفي الاخر سايكوزوماليز يعني الطبيب هيرد لا حاجه كلها كل حين <تصفيق> <تصفيق> كل تقول ما الداعي يا جماعه انا زايد ده غرض ما من... عنديش انا زايد الموديت يوم ولا اثنين ده بص في كلمه تاني هقول بسرعه اسمها باريه الثاني ده نوع برضو من العايزيك المسائل هلع هتكتب اسم هلع ايه لام ع ايه هلع دول المارين وساد وري بيت مول فجاه خلي بالك فجاه حاله من التوتر الشديد دي بص خائف تايه خائف مرعوب زي وبص الكرايتيريا اللي مكتوبه فيه بص كرايتيريا كعنده يا دكتور هو خائف ومرعوب بص البيتيشن ويهد رعش ويعرف وينهد الله انا ده زيب انا ده, دايب. ده دايب. على الشمال اللي يبادل الدام بيخش في فرنشا الدايبنوزيس مع ما يكبر الفارش ودأسه هالمره جدي وحصل قاله اليومين ايه البادل الدام والفارش معهم لاثنين عرانين لاثنين خايفين عمره مشت بين مين بينها الاثنين عنده قسم اوف انفيندنس وده ده ملوش علاقه بالكامل الثاني تعرف مين بيجي له بالك برضه بس ده مش طلبه اتخار. وداخل في التهن اوضا بس دي ما حصلش في الدراسه كل السنه كده كان ايه هي كتب بس يا صاحبي خايف خالص طب و هو كده بعد ما زينش ثاني وده هو خالد حلو قوي ماشي الداله الثاني ايه دي صفحه الاكيشن بقى الان زي دي عموما وانفكت وقت وقت ايه دكتور اهم اندسكريمشن علمتي على دي 3 دي فور دي اس اتش لما كتب الكاتب ولانين لبن بيبنوا اللي هو الفي ان ايه فاي يجب عشان يجبه هو صايفوه وهكذا الكلام هو صيف وصيف العلاية أول كلمة صايفو سيروه صايفو سيروه يعني سيروه صايفو سيروه يعنينا الإنسان الآن ده إنسان خائر عندك حق يضطنه وصايفو سيروه تكتب ممكن اخوه أبوه خالو صديق معين لو معاويه يطمنوا يعني مش هيدا كلها اندنيا كلنا مشاكل كلنا عايشين مسترسيا حقيقي ولازم تكبر كده وتبقى جالعه كده هو وتروح تجيله بزين علامه وخويك وتشاهدوه بصره عزيز البصر مهدد ان الدين هو مستوى المانجمبيشن اللي هو يعني ايه دور دور كله يغير قدرتينا عند الدكتور اصح انها غير جاوبنا يبقى التين بيجي بيضه سوره على طول بس اسمه وصلوا فوق عشان يعني في شويه فيلا عبدو وما بيهمش كتير في دي شويه سنه سنه بسيطه ده ايه شطش بيت ابعد عن القهوه والكافيه شويه يا عمي عايز اضرب يا اشتروا عارف الواد بصر فالمخلي مش البصر المترصف البصر ده طبعا صعب وغريبه من غباء فيه بصر كده لوجه الله قالت لي فهمت معاكس جيبلك ايه نص كيلو اول ده نص كيلو ده في عمله خاص بيهم حب ثلاثه فكره العيله تبع العيله صور بص يا دكتور عايز بس كل دي العشاء وخلاص احنا انتوا خلاص خلصنا اصلا وبعدين طبعا هتدام معاه بس ما قدمه بيشربش او ده يا دكتور عايز تشرب صور الدكتور هتبين لي ايش الصداع اللي بتعمله وابطل اسمع كلامه ويبعد عن البنز والحاجات اللي بتسرع الكلام كده طيب في كمان الاوليه اللي هو الاضرار دي ناس مجني عنده كم يديه رهيبه من التريموس وييده على كامل وبدنيشه هياخد الاضرار ويقول بيخال الإنسان عنه ساباته في العيس أقولي العيال يبصوا بقى عشان تبعا فين دي العيال ولا سلام ولا بتاعه عامل التحدي ومقبرة وقص يابني ينهزون على صحيح ما تحطش على الهضار 10 دقيقه ثلاث مرات اهم وتبدا قبل ما تبتدي بالتحل بالفقرات والبنك يعني تطبق احياء كده ايه الثابت ان انت تذاكر ساعات محطره متواربين في الفترات يعني كانوا دول كور دي قبل ايام من واحد الجراد لازم درس يروح ويبص ولا تحس بقى ان انت عارف ان ده مرتبط و الحاجات دي انت في قهوه في الامتحان الاسد او مطروح من كده وصف <تصفيق> إذا بعد السبوع عباشر من نحاس الإسرائي ايه؟ المصر دي كان قويس بليه؟ صدق دي كان خشتين تصحى الساعة ساعة ساعة زي بوس المطور اشان انا بمعارشي عبدالخمار خمار شوفي كروزاك دي اوه أزجع من بس كان شوية كروزاك بيعين يخلل واحد سنة ايريتو اقول على دواء بس جاي لو تقدر دي وحلو طبعا البروزاك الرخيص بتاعه اسمه فيروزان الليو ده بيجي مثلا بايه بتاعه بتاع 15 جنيه كده حاجه الاول الراجل ده بي مش عارف حاجه ik we struikelen, laten we dansen, laten we dansen. Laten we dansen. een beetje dansen. Laten we